أقن الصلاة لذلوك aku قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل لك What event? شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدا سبيلا وَل إِن شَِّلَ أَهَذًَا بَِّ